وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله حقَّ توقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتَّقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدة وخلقَ منها زوجَها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 شامل فما من خير إلا جاء به ديننا وبينه لنا وما من شر إلا حذَّرنا منه ديننا ربُّنا سبحانه يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله أكبر يا عباد الله ديننا كامل فلا يحتاج إلى زيادةٍ من أحد ديننا نعمةٌ تامَّة فما خالفَه يا عباد الله فهو نقمةٌ كاملةٌ والعياذُ بالله الله رضيَّ لنا الإسلام دينا ويرضَى عن استقام على هذا الدين العظيم وان من كمال ديننا وجمال ديننا انه دين الاخلاق الحسنه فالاخلاق يا عباد الله من ديننا ولذا قال علماؤنا من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الديانه من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الديانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فالأخلاق الحسنة من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق فحصر النبي صلى الله عليه وسلم البر في حسن الخلق ولذلك قال المحققون من أهل العلم إن الدين كله حسن خلق فعبادتك من حسن الأخلاق ومعاملتك للناس على وفق دين الله عز وجل من حسن الأخلاق وسئل رسولنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق مما ترفع به الدرجة في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم قال العلماء ودرجة الصائم أي الذي يديم الصيام على السنة والقائم الذي يُكثر من قيام الليل وتكفَّل النبي صلى الله عليه وسلم ببيتٍ في أعلى الجنة لمن حسن خلقه واعلم يا عبد الله يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منزلتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما فيك من حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة قالها ثلاثا فقال الصحابة بلا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم احسنكم اخلاقا واعلموا عباد الله انه كلما كثرت مخالطه الانسان للناس كانت حاجته الى حسن الْخُلُقِ اعظم وكان ثواب حسن خلقه اتم واكرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان يُخالِطُ الناس ويصبرُ على أداهم خيرٌ من المسلم الذي لا يُخالِطُ الناس ولا يصبر على أداهم وإن من أكثر الناس مُخالطةً للناس يا عباد الله الموظف الذي يقوم على مصالح الناس والوظيفة يا عباد الله سببٌ من أسباب الرزق وطريقٌ إلى الجنة لمن أحسن فيها ونوى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحبُّ الناس إلى الله أنفعهم وأحبُّ الأعمال إلى الله عز وجل سرورٌ تدخله على مسلم أو تكشف عنه كرباه أو تقضي عن هدينا أو تطرد عن هجوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه سترى الله عورته ومن كضم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ما الله قلبه رضا يوم القيامه ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يتهيئ له اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ومن هذين الحديثين الأخيرين يا عباد الله نعرف كثيرا من أخلاق الموظف فعلامة توفيق الموظف وباب توفيقه ومفتاح توفيقه تقوى الله في إخلاص أن يكون مُخلِصًا لله مُتَّقِيًا لله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالِصًا وابتغي به وجهه من أخلاق الموظَّف يا عباد الله أن يكون حريصًا على نفع الناس من أخلاق الموظَّف أن يكون حريصًا على إدخال السرور على نفوس المسلمين من أخلاق الموظَّف يا عباد الله ألا يكون غضوبًا وأن يكظم غضبه فإنه إن فعل ذلك سترى الله عورتاه من أخلاق الموظَّف أنه يصبر على الناس فإن أغاضه أحد كظم غيظه رجاء ما عند الله عز وجل من أخلاق الموظف أن يحرص على أن يقوم مع أخيه في حاجته حتى تتهيأ لأخيه ولو لم يكن ذلك من عمله رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى ومن أخلاق الموظف التي هي أخلاق المسلمين يا عباد الله ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعٌ إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا الله أكبر يا عبد الله الله أكبر يا مصدقا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعٌ إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا فأنت الغني حقًا وصدقًا الله أكبر ما هذه الأربع يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفظ أمانه وصدق حديث وحسن خليقه وعفة طعمه الموظف يا عباد الله من أخلاقه أن يحفظ الأمانة فإنه مؤتماً على وظيفته والله عز وجل أمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك فهو حريص على أن يقوم بوظيفته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل لأنه يعلم أن الله الذي أمره بأداء الأمانة يسمع كلامه ويرى مكانه فهو يؤدي وظيفته على الوجه اللائق ولو لم يكن هناك مراقب من أهل الدنيا لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه فهو يحسن في عمله يعمل كأنه يرى الله فإن نزل عن هذه الدرجة فإنه يعمل لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه وهو المحاسب, وهو المحاسب له يوم القيامة الموظف يا عباد الله يكتم أسرار الناس فلا يفشيها لأن هذا من حفظ الأمانة فإذا جاءه أمرٌ في وظيفته وهو سري فإنه لا يتحدث به وإذا جاءت معاملة لأحد الناس وهي سر فإنه لا يتحدث بها ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وما من عبد يستر مسلما إلا ستره الله يوم القيامة بهذا كتبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من ستر المسلم التكتُّم على أعماله التي هي سرٌّ لا يحب أن تُفشَى ولا أن تظهر للناس ومن أخلاق الموظَّف أنه صادق لسان واضح بينٌ مبارك. لا يكتم خيرا ولا يفشي سرا إذا تحدث بحديث مع رئيسه يكون صادقا في ذلك وإذا تحدث بحديث مع مراجعيه يكون صادقا في ذلك فهو صادق الحديث ومن أخلاق الموظف أنه حسن الأخلاق مع الناس كلهم ومن أخلاق الموظف أنه عثيف يحرص على الحلال, يحرص على الحلال ولا يريد إلا الحلال ويأبى الحرام ولا يقبله أبدا ولو كان قليلا لأنه يعلم أن أخذ الحرام يغضب الله ويسوق له السوء في الدنيا والآخرة من أخلاق الموظف التي هي أخلاق المسلم أن يحرص على أن يجترب أربع خصال أو خمس خصال حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها أيما تحذير حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا أي أنه شديد الشبه بالمنافقين حتى أنه يصبح كأنه مُنافِقٌ خالِص وليس المقصود أنه يُصبحُ بذلك مُنافِقًا خارِجًا عن دائرة الإسلام قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها إذا أتُ من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وذكر في روايَه وإذا وعد أخلف فالموظف يجتنب يا عباد الله الكذباء ويجتنب الخيانة في الأمانة ويجتنب الغدر في العهود ومن ذلك يا عباد الله أنه يلتزم بالشروط عليه في وظيفته لأن الشروط في الوظيفة عهدٌ من العهود فهو لا يغدر بعهده ويجتنب الفجور في الخصومة فلا ينسب لأحد ما ليس فيه حتى لو وقع بينه وبينه خصومه وإذا وعد فإنه يجتنب إخلاف الوعد فإذا قال لمسلم راجعني غدا فإنه ينجز العمل غدا ولا يخلف وعداه الموظف يا عباد الله في خلقه كالمسلم دائما يمتثل وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال رجل يا رسول الله اوصني فقال صلى الله عليه وسلم عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستقي وتكلم اخاك ووجهك اليه منبسط ولا تسبن شيئا فالموظف يا عباد الله من أخلاقه أن يكون بشوش الوجه عند لقاء الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلقا ويا ايها الموظف بل يا ايها المسلم عموما اذا اردت ان يرحمك الله فتخلق باخلاق الرحمه وارحم الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة يا أيها الموظف إذا أردت أن يغفر الله لك فاغفر للناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغفر يغفر الله لكم يا ايها الموظف اذا اردت ان يعينك الله عز وجل فاعين المسلمين على حوائجهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الله في عون العبد ما دام العبد في ما كان العبد في عون اخيه فالله الله يا معان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 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا معاشر المؤمنين، إن من أخلاق الموظف التي هي من أخلاق المسلمين أنه يتعاون مع غيره على البر والتقوى، فهو يتعاون مع رؤسائه، ويتعاون مع المراجعين على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ومن أخلاق الموظف التي هي من أخلاق المسلمين أنه يسمع ويطيع لرؤسائه في غير معصية الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصيةه وإن رؤساء الإدارات إنما هم نوابٌ عن ولي الأمر فيما فوِّض إليهم من صلاحيات فيجب السمع والطاعة لهم في غير معصية الله في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم فالموظَّف يحرِص على هذا تقرُّباً إلى الله عز وجل وإن من أخلاق الموظَّف التي هي من أخلاق المسلمين الرفق بالناس فإن الرفق من أخلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وإن الرفق ما نزع, في شيء ما نزع من شيء إلا شانه وما كان في شيء إلا زانه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق, فارفق به فالله عز وجل يعامل المسلم بالإحسان إن أحسن إلى عباده وبالجملة يا عبد الله يا أيها الخير كن حريصا على أن تتعامل بالإحسان مع الناس فإن جزاء الإحسان الإحسان بل إنك يا عبد الله إن احسنت إلى خلق الله احسن الله إليك ابافا مضاعفة واعطاك من النعم ما لا تعد ولا تح ما لا تعد ولا تحصي اعطاك من النعم ما يظهر لك او يخفى عنك وكان رفيقا بك فالله الله عباد الله تاملوا وفيما جاء في كتاب الله وفيما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعملوا بذلك وكنوا حريصين على الاقتداء بنبيكم وحبيبكم وإمامكم محمد صلى الله عليه وسلم أحبوا سنته وأعلوا شأنها وادعوا إليها وتمسكوا بها وانشروها فيما بينكم فإن هذا طريق السعادة في الدنيا والآخرة طريق السعادة للأفراد وطريق السعادة للمجتمع وطريق السعادة للدولة وطريق الفوز والسعادة عند لقاء الله عز وجل ثم علم رحمن الله وإياكم أن الله آمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات ومحى عنه بها عشر خطير آت ورفعه بها عشر درجات. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وارضَ اللهم عن الصحابة أجمعين وارضَ عَنْى معهم بمنِّك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا من, الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الحين اللهم اهدنا وسددنا واملا قلوبنا توقا ورضا واملا حياتنا سعادة يا رب العالمين اللهم انا نسألك باسماءك الحسنى وصفاتك العلى ان تؤلف بين قلوبنا على التوحيد والسنه اللهم الف بين قلوبنا على التوحيد والسنه اللهم الف قلوبنا على التوحيد والسنه اللهم انا إن عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيات من بيوتك نؤدي فريضة عظيمة من فرائضك وأنت أعلم بأحوالنا منا اللهم فمن علمته منا مدينة فاقض عنه دينه يا رب العالمين ومن علمته منا مريضة فاشفه يا رب العالمين ومن علمته منا مهموما فاكشف همه يا رب العالمين ومن علمته منا مبتلى فارفع عنه البلاء يا رب العالمين من علمته منا فارفع عنه البلاء يا رب العالمين من علمته منا مبتلى فارفع عنه البلاء يا رب العالمين اللهم يا ربنا إن علمت أن أحد منا مقيم على طاعتك اللهم فثبته وزدهم من الخير يا رب العالمين وان علمت ان احدنا مبتلى بمعصيه اللهم فكره فيها يا رب العالمين وتب عليه يا رب العالمين اللهم ارزقنا البر بآبائنا وامهاتنا اللهم ارزقنا البر بآبائنا وامهاتنا اللهم ارزقنا البر بآبائنا وامهاتنا اللهم اجعلنا ممن يجل كبارنا اللهم اجعلنا ممن يجل كبارنا اللهم اجعلنا ممن يجل كبارنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل يا رب العالمين اللهم احفظ دوله الإمارات يا رب العالمين اللهم زدها خيرا اللهم زدها بركه اللهم زدها تماسكا وقوه يا رب العالمين اللهم من اراد بالإمارات خيرا فقربه منها وقرب ولاه الامر منه يا رب ال ومن أراد بها شرًّا وفتنة اللهم فأبعده عنها وأقرجه منها يا رب العالمين اللهم أنزل عافيتك على ولي ..أمر البلد الشيخ خليفه العالمين اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم, اللهم, اللهم عافه واعف عنه يا العالمين واكرمه بالصحه والقوه يا العالمين واملا قلبه حبا للحق والرعيه يا العالمين واملا قلوب الرعيه حبا له يا العالمين اللهم وفق نائبه الشيخ محمد بن راشد يا رب العالمين ون... ووفق الشيخ محمد بن زايد يا رب العالمين إلى ما تحب وترضى اللهم خذ بنواص... بنواصيهم إلى الحق يا رب العالمين وأبعدهم عن الشر وأبعد الأشرار عنهم يا رب العالمين اللهم أقر عيوننا وعيون أهلنا في الإمارات بنشر الخير ونشر, ونشر البر يا رب العالمين اللهم أقرَّنا أقرَّ أعيننا وأقرَّ العيون أهل الإمارات بزيادة الرزق والخير والبركة يا رب العالمين ربنا آتنا